والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو نأجل مسمى الجابهم العذاب ولا يأتينهم ولا يأتينهم بعثة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس دقائق الموت ثم إلينا سر جعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرف لنبوء أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ حَسْبُهُ أَمْرُهُ كَلَّا بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ عِلْمِ الْغَيْبِ فَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ مِن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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم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 كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقمة الذين أساءوا السوء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 فِرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فامن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون وامن الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخرة فاولائك فاولائك في العذاب يحضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظيرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عر فمن يهدي من أضل الله وما لهم ناصرين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 من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا سضر دعوا ربهم لبين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة وإذا فريق منهم بربهم يشركون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتا وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتقو ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون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 فيبصق في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاف ويجعله كسفاف فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذاهم إذاهم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين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 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها, ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها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 وَالْقَافِلَ أَرْضٍ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ مِنْكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 أَوَلَمْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ